بوك تو ين ان دارتغ واحد وثلاثون ريستورانت دري في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة اكفل غراغ خراخ، فور هي من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات اكفول من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه اكفول من فضلك واحد شوربه من فضلك واحد شوربه Ek wil graag nagereg hê. Min voetlik, al halwe. Min voetlik, al halwe. Ek wil graag roomhuis met slagroom hê. Min voetlik, 1 ijskrem من فضلك فواكه او جبنه من فضلك فواكه <تصفيق> من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان نفطر <تصفيق> من فضلك نريد ان, <تصفيق> أن نتغدى من فضلك نريد أن نتغدى من فضلك نريد أن نتعشى من فضلك نريد ان نتعشى ماذا تريد حضرتك للفطور ماذا تريد حضرتك للفطور Met Kepze, manen, simoli, met met brood met konfyt en jening khubza hamam samuli ma'a al-murabba wa al-'asal khubz hamam ma'a al-murabba wa al-'asal roosterbrood met wors en kaas khubz toast ma'a sujuk wa jubna khubz toast ma'a sujuk wa jubna 'a gekookte eier بيضة مسلوقة بيضة مسلوقة اخه برايده ايير بيضة عيون بيضة عيون اومليت اومليت من فضلك واحد زبادي اخر من فضلك واحد زبادي آخر نوغ سولت من فضلك أيضا ملح وفلفل من فضلك ايضا ملح وفلفل نوغ غلاس واتر على من فضلك كوبايه ماء أخرى من فضلك كوبايه ماء اخرى Music